غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان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 فَرَأَى طَالِ إِنْسَانًا مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ يربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ لا يسأل عن ذنب به انس ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام